ذكرني الجو باشياء بس ما ودي ذكرني الجو باشياء بس ما ودي اشهد مع الفكر فيها واتصورها صفحه ترد الزمن من عيني الخدي وصعت تفاصيلها لا جيت اسكرها من جدها بس انا ما هو من جدي ما اقدر اراجع زمنها واتذكرها يجرحني الطاري ولا زلت متحدي اجابه طيوفها واحرق دفات ريها ما نيب مستسلم من شي وقف ضدي انسى وكل ما نسيت اقدر افسرها باني هزمت الحنين اللي بقى ندي وما عاد شاعر ولا غير روح شاعرها صدفة لقانا تمر وقدي بيدي اشوفها بس ما افهم مشاعرها وعيونها ما شكت ولا بكت صدقي من بعد ما ني مضرها خسرت عابرها ما همني هم ذكرها ما همها ودي لاني اول واخر شخص يخسرها هذا انا كل ذكرى تمر وتعدي يجيبها الجو لكن ما ابي اذكرها يجيبها الجو لكن ما ابي اذكرها